في ا ل موسوعه ل ك خ ل كل ق شيء ف النابلسي واتخذوا للعلوم ه ي خ ل ق و ن و ل ا ي م ل لأن ك و ن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 فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطيل الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض إن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 يأكل منها وقال الظالمون إ ن تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك ل م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ا تبارك الذي إن شاء ر لك جعل ي إن خ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 سمعوا لها تغيضا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا قرنين دعا و هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قُلَ ذَلِكَ خَيْرُ ن م ا ل ل التي د وعد ا ل م ت ق و ن ك ا ن ت لهم ج ز ا ء و م ص ر ا ل ه م ف ي ه ا ما يشاءون ا ل د وعدا ي ن كان ربك على م س و ويوم ل ا ن ح ش ر ه م وما يعبدون من يعبدون ى الله فيقول انتم أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء فيقول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 فقد َْ كذبوكم ََُُْ بما َِ تقولون ََُُ فما ََ يستطيعون َََُِْ صرفا َْ ولا ََ نصرا َْ ومن ََ يظلم َِْْ منكم ُِْْ نذقه ُُ عذابا ًََ كبيرا ًَِ وما ََ أ ارسلنا ََْْ قبلك َََْ من َِ المرسلين َُِْْ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 وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب إ ن قومي اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهبورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفي بربك هاديا ونصيرا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 وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبونا تثبيرا ولقد ت و ا على ا ل ق ر ي ة التي أ م ط ر ت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا و َ إ ِ ذ َ ا راوك َ أ َ إِنْ يتخذونك ََََُ الا َّ هزوا ُُ هذا ََ الذي َِّ بعث ََ الله َُّ رسولا َُِ ن ْ كاد ََ ليضلنا ََُُِّ على َ الهتنا ََِ لولا ََْ أ َ ن ْ ص َ ب َ ر ْ ن َ ا عليها َََْ وسوف َََْ يعلمون َََُْ حين َِ يرون َََ العذاب َْ من َ اضل َ سبيلا َِ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 و و ا ل ن موسوعه ج ا ل ن ا نشورا وهو ا ل س ي للعلوم ا ر ي ا ح ن الاسلاميه ء ي به بلده ميتا و ن س ق ي ه مما خلقنا أ ن ع ا م ا و أ ن ا س ي ا كثيرا ولقد ش ر ف ن ا ه بينهم ليذكروا ف أ ب ى أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ق ر ة أ ع ي ن و ج ع ل ن ا للمتقين إ م ا م ا أ و ل ئ ك يجزون ا ل غ ر ف ة بما خ د ر و ا ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما